Mm. -hmm. نشغل مروحه نشغل صف مروحه خذ خد خدنا نشغل صف مروحه ماشي. ماشي صف واحد مروحه ولا لا موافق يا ابني يلا ماشي خلينا نشغل ماشي ولا حد تعبان ولا طبعا ناس كتير اتكلمت Yeah. ساموري يعني مش ده انا احنا بنعتذر ومش هيتكرر ثاني بس هو كل ما هو هناك انك في دوره في الفيوم ف فروحت جيت النهارده الفيوم ورجعت تاني ورجعت فده اللي عمل تأخير لكن انتهي هذا الأسبوع وان شاء الله مش هي Tässä jumala, tällä kylmänä, näyttää, että hän on saanut johtamaan tällaisia asioita, joiden kanssa hän on asunut joillaan, ja hän on saanut tietää, mitä hän on saanut tietää. Tämä on yksi tärkeimmistä إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد ثم أما بعد أيها الأحبة في الله عز وجل مرحبا بكم ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه وأن يتم علينا هذه النعمة ويعني أن يبارك في خطواتنا وخطواتكم وأن يجعل سعينا وسعيكم سعيا مشكورا متقبلا اللهم أمين, اللهم, أمين اللهم أمين كما قلت لكم تذال أنا اعتذر على التأخير اليوم إن شاء الله لن يتكرر سنكتهد بأننا موجودين للعصر بعد ذلك لكن الظروف لم تكن المخذول يعني وإن شاء الله تبارك وتعالى دروسنا في العقيدة هيبقى شرح العقيدة التحوية بإذن الله تبارك وتعالى وفقه المواريث كبداية لبعض الموضوعات التي يعني لا تطرق, أو يعني تطرق قليلا ففي الذهن أن يكون فقه المواريث وبعده أو معه لو وجدنا فرصة بإذن الله تبارك وتعالى للحاجة الماسة البيوع يضع له الإخوة اللي المعمولون بالتجارة وغيرهم وغيرهم أن هذه مسألة في غاية الأهمية حتى يكون بيعنا وشراءنا وتعاملنا طبقا لشرع الله عز وجل ولدين الله تبارك وتعالى وبعد ذلك هناك أيضا خطة لتدريس أبواب الحدود والجنايات والقضاء حتى إذا دعى أخ مثلا لفصل خصومة بين اثنين أو كذا يكون قادرا على الفصل بالصورة الشرعية بإذن الله تبارك وتعالى وعلى علم الحكم الشرعي ولا سيما وكذلك بإذن الله أبواب الطلاق والزواج لا سيما أن هذه الأبواب الناس يبدأون قد لا يصلون إليها ويعني مهجورة هجرا كبيرة طوال السنوات الماضية والله أعلم أجنهم بصرفها بإذن الله تبارك وتعالى ناس ندرس في الدورة المقام طبعا بتدرس صفق العبادات يبقى نعطي هذه المسائل حتى يعني تكتمل الأمور وتستقيم بإذن الله مع كل هذا طبعا هيبقى دروس المفاهيم بإذن الله عز وجل لأننا أحوج ما يكون إلى ضبط مفاهيمنا وتصوراتنا طبقا في, في ضوء الكتاب والسنة لأنه مما لا شك فيه أن يعني السبب الرئيسي في تشرذم الصف السلفي بهذه الصورة التي لا ترضي بحال هو عدم ضبط المفاهيم والتصورات لدى الكثيرين لدى الكثيرين للأسف ويعني عدم ضبط المسائل وعدم تحريرها بالأدلة الشرعية ونصوص, كلا ونصوص أهل العلم حتى طبعا قد تجد للأسف من ينتسب إلى السلفية وهو يعيش في عصر غير عصر الذي نحياه أو يعني هناك قضايا من أمهات المسائل الشرعية التي ينبغي أن يكون المسلم على علم تام بها إلا أنه تجد لا صلة له بها أو تجد واخد بالك يعني من ينتسبون السلفية فيجتمعون اجتماع الأبدان أما في التفكير والوحدة الفكرية ووحدة المنهج ووحدة الفهم فكل منهم في وادر هذا في المشرق وذاك في المغرب لماذا؟ لا هذه المسائل الناس يعني يهملون تحريرها وضبطها وتصييلها حتى يعني يمضي السائر إلى ربي عز وجل في الدعوات إلى الله تبارك وتعالى على بينة من أمره يعني حتى يكون سائرا على بينة وعلى بصيرة وهذه سبيلي أدعو لله على بصيرة أنا ومن يتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين فلا بد من السير على بصيرة لأن الدعوتك ما تعلمون مقام يعني خطر تزل فيه أقدام ويضل فيها أقوام فالبصرة ضرورية يعني فرضا من ال... صارت فرضا من الدين ليه لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وأنت تحتاج إلى ما يضيء لك الطريق وينور لك السير وحتى لا نظل نظل في حلقة مفرغة وتظل الساحة للأسف متمزقة بسبب الخلاف في مسائل يعني لا ينبغي أن يكون فيها خلاف يرد فيها النزاع الكتاب والسنة وتحسن المسائل أو يعني بسبب أشياء أخرى يعني كذا وكذا أو يعني تضيع علينا الفرصة فرصة هذا الفتح تضيع علينا بسبب عدم فهم هذه المسائل وعدم تحليلها وبدل من أن نتقدم خطوات إلى الأمام نحو إقامة دين الله في الأرض وإعلاء كلمة الله عز وجل إذا بنا ن... نتقاطر إلى الوراء وتضيع الأيل فرص الواحدة والأخرى وهكذا فنسأل الله السلام تعالى العافية فان شاء الله عز وجل سنحاول جاهدين إيه نحن يعني نلبي هذه المطالب ونسأل الله تبارك وتعالى الاستعانة يعني فهو يعني المُعين تبارك الله لجميعنا فالعون يستمد منه وحده إياك نعبد وإياك نستعين فعلينا أن نستعين به وحده وعز وجل أن يوفقنا وإياكم ولا شك. أننا كلما تجردنا جميعا لله تبارك وتعالى أنا وأنتم واجتهدنا في أن يكون عملنا خالصا لله عز وجل وأن نبتغي بما نسعى وجه الله تبارك وتعالى حتى يتقبل عملنا لا شك أننا كلما اجتهدنا في ذلك كان التوفيق حليفنا لماذا؟ لأن التوفيق حليف الإخلاص وإنما تعفر من لم يخلص فنحن في مسيس الحاجة أن نتجرد وأن يعني نجعل سعينا خالصا لله تبارك وتعالى وأن نجاهد أنفسنا على تحقيق ذلك طيب فان شاء الله نبدأ طبعا بدرس العقيدة الطحوية طبعا العقيدة الطحوية كتاب يعني محرر مفيد سواء من حيث المدل أو من حيث الشرح وكتاب يعني غني عن التعريف زاع الصيد بين كتب العقيدة مصنف مصنف متن مصنف المتن هو الإمام أبو جعفر أحمد بن سلامة الأزدي الطحوي والطحوي نسبة إلى بلدة بلدة بصعيد مصر فهو مصري فهو مصري ولد يعني سنة تسعة وثلاثين ومئتين للهجرة يعني في القرون الثلاثة الخيرة وهذا الإمام طبعا كان شافعيا لأن خاله هو الإمام المزني اللي هو من أو أشهر أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى ثم انتقل في الفروع إلى مذهب الإمام أبي حنيفة إلى مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام أبو جعفر الطحوي لم يكن مقلدا تقليدا يعني جامدا كحال كثير من المذهبيين لأنه كان فقيها محدثا ويشهد له أو تشهد له آثاره العلمية فكتاب مشكل الآثار وغير ذلك من كتبه كتبي تدل على رسوخ قدمه رحمه الله رحمة وأسعف وكان مفقعا فقيها محدثا راسخ القدم ولذلك كان يعني متبعا ولا يقل تقليدا أعمى رحمه الله عز وجل والإمام أبو جعفر الطحاوي صنف هذه العقيدة زي ما جاءت الكلام بينه هو في أول كلامه في المد على مذهب الإمام الثلاثة الإمام أبي حنيفة والإمام تلميذه الشهيرين الإمام محمد أيام أبو يوسف ومحمد بن حسن الشيباني طبعا يعقيل أهل السورة لكن هو التزم بما كان على أبو حنيفة ولذلك طبعا وقعت بعض مسائل في الطحوية كما سنرى ذلك لا سيما في باب الإيمان لأنكم كما تعلمون أن الأحناف في باب الإيمان يعني يخالفون الجمهور أو يعتبرون بمرجئة الفقهاء مرجئة الفقهاء زي ما يأتي هذا في لا لأريد أن أسبق الأحداث حتى نبين لكم المسألة تفصيلا بإذن الله تبارك وتعالى. شرح العقيدة الطعوي إمام حنفي أيضا، إمام حنفي أيضا. طبعا هذا يدلنا على أن الأئمة الأربعة في أبواب الاعتقاد إلا في بعض مسائل يعني بسيطة بينهم إلا أن أو حنفي بالذات، لكن الأئمة على اتفاق إني الأئمة كانت عقيدتهم في واحدة بفضل الله تبارك وتعالى. بفضل الله تبارك وتعالى كانت عقيدة الأئمة جميع الأئمة السلف والأئمة الأربعة بخاصة هي عقيدة العقيدة السلفية المباركة عقيدة السلف الصالح عقيدة الصحابة رضوان الله عليهم في يعني ربهم تبارك وتعالى وفي غير ذلك من أركان الإيمان وفي غير ذلك من أركان الإيمان والشارح طبعا لو الإمام ابن العز الحنفي رحمه الله تعالى الإمام ابن العز الحنفي برضو قلت لكم من أيمة الأحناف وطبعا هو يعني في الشرح كمان أضبط ونبأ على بعض المسائل وشرحه هو أفضل شروح الطحوية لأن العقيدة الطحوية له عدة شروح له عدة شروح من بعض الشروح للمتكلمين المتردين وغيرهم وحاولوا صرف الكلام عن ظاهر كعادتهم لكن الشرح الذي طار سيط في الدنيا هو شرح الإمام ابن العز الحنفي رغم أنه بقي مدة من الزمان مجهول النسبة يعني الكتاب أخفي صاح اسم صاحبه لأنه كان في زمن تشن فيه حروب شديدة على المعتقد السلفي كان هو طبعا تلميذ الحافظ ابن كثير والحافظ ابن كثير أيضا بفضل الله سلفي المعتقد سلفي المعتقد والمنهج وكله طبعا رحمه الله رحمة واسعة لكثير من قائم تلاميذ ابن, ابن تيمية رحمه الله وتأثر به في التفسير جدا بشيخ الإسلام ابن تيمية والذهبي دي كانت من المسألة يعني ابن تيمية رحمه الله كان له يعني مدرسته تجد من تلاميذه من لم يكن حنبليا كالإمام الذهبي من نفس المدرسة والإمام الحافظ ابن كثير شافعي والإمام الذهبي شافعي إلا أنهم طبعا في المعتقد عقيدتهم عقيدة سلفية ولهم يعني في ذلك مواقف مشهودة الإمام الذهبي له مصنفاء له كتاب علو العلي الغفار الذي اختصره العلامة الألبنية عليه رحمة الله تعالى ومين صحيحه من ضعيفه وقدم له مقدمة ضافية ورائعة وغير ذلك فبفضل الله تبارك وتعالى حتى الشرح هنا ابن أبل العز الحنفي يعتبر نقل هذا الشرح كله من كتب ابن تيمير ابن القيم والبعض تتبع هذا الشرح حتى رد يعني ايه النصوص أما... فيها أما... يعني حدّد أماكنها، ومن له الخبرة بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكتب ابن القيم يجد النصوص بتمامها، يجد النص في درج السالكين بتمامه في شرح العقيدة الطحوي، يجد النص في درة تعارض العقل والنطق شيخ الاسلام ابن تيمية يجده بتمامه في العقيدة الطحوي، يجد كلام ابن تيمية ابن القيم في الصلاخ المرسلة او في اجتماع جيوش الإسلامية ويجد نفس الكلام. فالرجل عول تعويلا تاما على كتب ابن تيمية وابن القيم في شرح العقيدة التحوية ولهذا جاء هذا الشرح حافلا حافلا يعني رحمة الله عليه رحمة واسعة وكما قلت لكم الاسم أخفي لفترة من كبيرة قرون حتى يعني عفر العلماء على يعني نسخ على اسم الإمام ابن العز وتم تحديد النسبة لأنه كان يخفي عقيدته كان صاحب المعتقد السلفي يتعرض لإذاء لأنه يعني الحرب على عقيدة السلفية حرب طويلة مش مش اليوم ولا وليدة هذا القرن ولا القرن الماضي ولا لا مليا من قرون بعيدة منذ أن يعني انتشرت بعض أفكار الفرق المخالف السنة والجماعة ووصلت إلى سدة يعني الحق وأنتم يعني لازلتم أو ستذكرون لا تنسون محلة الإمام أحمد النحمس رحمه الله تعالى بسبب معتقديه في كلام الله تبارك وتعالى وشيخ الإسلام للتأمية كان معظم ما يتعرض له من إيذاء كان بسبب عقيدته كان بسبب عقيدته رحمه الله رحمة واسعة وغيرهم وغيرهم من أئمة وشيوخ الإسلام عليهم رحمة الله تبارك وتعالى فهذا الشرح طبعا جاء حافلة والمثل للإمام أبي جعفر الطحاوي والنسخة التي أستخدمها هي النسخة التي حققها العلامة محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله تعالى وقدم له مقدمة كبيرة رد فيها على عبد الفتاح أبي غدة تلميذ الكوثري في مسائل وهي مقدمة أيضا يعني لا يستغني عنها طالب العلم لما فيها من الفوائد لأن للأسف إن كثير من الناس اليوم الذين يحاربون المعتقد الصحيح معتقد الكتاب والسنة إنما يقلدون أو يأخذون كلام الكوثري محمد زاهد الكوثري في كتابه تأنيب الفطيط طبعا واللي رد عليه العلامة عبد الرحمن المعلمي كتابا المعلمة اليماني عبد الرحمن المعلمي في كتابه الرائع والممتع والعظيم التنكيل بما في تأنيب الكوثري من أباطيل في مجلدين وكتاب أيضا رائع فنذ فيه شبهات ورد يعني الهجوم الضاري والتجني الشديد ويعني الجرم الكبير الذي ارتكبه الكاثري في حق علماء السلف السنة والجماعة فلقد تعد على جم غفير من أكابر الأئمة كالبخاري وعبد الله بن أحمد بن حنبل وابن خزين وغيره وغيره وكل وجميع ليه لأنه كان حامل لواء اتجاههم في هذا العصر والناس يأخذون من كتبه ويشنون بنفس الشبهات يسيرون نفس الشبهات هو الغماري هو الغماري هو والغماري بس هذا متكلم معطل وهذا صوفي جلد للغماري. الغماري صوفي جلد الناس تأخذ ما في كتبهم من شبهات وتعيد إحياءها من جديد تعيد إحياءها من جديد كبعض الناس اليوم الذين يعني يكتبون مثلا في مسائل البدع أو غيرها من المسائل إنما يعيدون نفس الشبات التي شنها الكوثري وغيره وطبعا صار على ضرب الكوثري عبد الفتاح أبو غدة والشيخ الألباني رحمه الله يعني كعادة يعني كما هو الصراع المستمر بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم من الفرق الضال أو المنحرف الزائغة لم يتوقف يوما ما في هذا العصر كان العلماء الألباني، له طبعا موافق الشيخ عبد الرحمن المعلم اليماني ومحمد محمد زايد الكوثري، الشيخ الألباني والغماري و أبو والصابوني من ثلاثة من جهة، والشيخ الألباني من جهة رحمه الله رحمة وسعة، ومعه بقية معسكر أهل السنة والجماعة. كتاب الشيخ اللي هو كتاب الشيخ الألباني تحذير الساجد عن التخاذ القبور مساجد هو رد على كتاب الغماري. بعنوان أحياء المقبور باستحباب بناء المساجد على القبور تصد له الشيخ وفنده رحمه الله رحمة واسعة في كتابه العظيم وتحزير الساجد وهنا في المقدمة رد على فتح ابنه قده وغير ذلك مواطن وفي السلسلة نصيح وضعفها وضعفها في مواطن كثيرة رد على الصابوني ردودا كثيرة وكذلك العلمة بكر عبد الله أبو زيد رحمه الله وأنتم تقرؤون الرد المؤثر في محمد جميل زينه وغير ذلك من الردود للعلماء الذين تصدوا لهذه الأباطيل ولأصحابها ذبا عن معقيدة ومنهج أهل السنة والجماعة لأن كما قلنا لكم وسنظل نقول حتى يترسخ الأمور لديكم أن المهمة الأولى من مهام المنهج السلفية عبر القرون هي حماية الدين حراسة الدين الذب عن دين الله تبارك وتعالى والعمل على بقاء دين الله عز وجل صافيا نقيا ليست فيه شائبة تشوبه عقيده وعباده منافقا ومعاملات وسائر الجزئيات واخلاقا وتصورا الى اخره انه يظل الدين نقيا صافيا مصفى من كل شائبة فده كان ايه هذا الدور لازال طبعا وسيظل لا يكتب هذا الايه فضل الله تبارك وتعالى كان المنج السلفي والحارس الأمين على دين الله تبارك وتعالى ولذلك تجد بفضل الله أن ما من بدعة إلا وتصدى لها علماء السلفية جزاهم الله خيرا في الماضي والحاضر ولزال الأمر موصولا نسأل الله تبارك وتعالى أن يعني يجزي لهم مثوبة والعطاء وأن يجازيهم عن خير الجزاء خير الجزاء وده بقى السبب أن بعض الناس يقول لك اللي يتب ليه السلفية دائما هي لا يمسرش خلفات احنا بنرد على الشبات احنا بنصد عادية المعتدين على دين الله تبارك وتعالى نحن ننقي نصفي نقف نحن ندافع عن الكتاب والسنة بفهم السلف الأمة اهو بنع... بن... بأي شيء ندرس أو ندرس كلام الأمة وعقيدة الأمة الأربعة وغيرهم من أمة الإسلام المخالف والذي يراجع نفسه هو الذي يراجع نفسه وما و... ندعو إلى لداذة حتى ما بيجي نتكلم في قضايا معاصرة جدت كلامنا بيبقى بناء على أدلة الكتاب والسنة ونصوص العلماء علماء الإسلام فيش مسألة من الكلام في قضايا كده, كده. فبفضل الله تباركت عن نحن نذب عن هذا الدين لكن لن نترك أبدا الدين كده لكل من هب دبية سنة حربة أو يشوه الأمر لا لابد من من يعني صد كل ايه كل هجمة تصار أو تشن على إيه أو كل غارة تشن على دين الله لا بد من صدها ولا بد من التصدي لا وبيان الحق من الباطل وتمييز الصواب من الخطأ لا بد من هذا هذا به نتعبد ربنا به بل شيخ الله من الجهاد في سبيل الله زب عن الإسلام والرد على المبتدع والمخالفين جهادهم في سبيل الله تبارك وتعالى فهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا وعلى الناس نص الله أن يوفقنا وإياتهم طيب بعد كده نبدأ بقى في الكلام الشرح قبل أن يبدأ في متن الإمام يتكلم بقى أبناء العزة رحمه الله فيقول الحمد لله بعد بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وبسم الله الرحمن الرحيم طبعا يفتتح العلماء بها تأسيا بالقرآن وبالسنة تأسيا بالقرآن الذي افتتح يعني صوره يعني كلها افتتحت بالبسمة لا عدا صورة براءة عدا صورة براءة التي نزلت بالسيف وفناسب أن تكونها كذا هشيل لأن الرحمة لا تتناسب مع إعلان الحرب على عداء الله تبارك وتعالى بالضوابط طبعاً وعندما نتكلم ويجهل نتكلم في سبيل سبيلا كذا بضوابطه الشرعيه إش بعدها ذيك حنقر للي القتول الانتفاضات لا هذا الشرعي المنضبط لكن لابد من إيه من الفهم المسأل، زي ما حتى ما أنت واقطه، لأن الولايات الآن مع بداية الفتح هذا بدأ نرى برضو إيه إعادة الكره من جديد كأنه كتب علينا إن إحنا كلما فتح فتح لنا باب أغلقناه بأيدينا، نسأل الله السلامة والعافية. لا نتكلم عن الإيه الجهاد المشروع، المشروع الذي شرعه الله لعباده وليست الأفعال التي لا تقوم على ضوابط ولا تراعي واقعا ولا حالة الصلاحة في المسلمين ولا كذا ولا كذا مثلا الكلام ممكن في جهات دفع زي بلاد الفاهية عدو دي مسألة فيش خلاف لكن في ديار الإسلام أو ديار اللي هي يعني آآ آآ ليس فيها الحكم لا تبارك وتعالى وإكال أصل في أهل لأنهم مسلمون ماشي الإسلام نظر المركبة وهذا ما نأمين الله طبعا الإلساع أو طريقة الوصول المندفع اللي هو ببدء بالبدء بمقارعة بالقتال أو مخالفة لمنهج الأنبياء وسنكلمكم في ذلك تفصيلا تفصيلا بأن هذا السبيل ليس سبيل الأنبياء وسنبين لكم معالم منهج الأنبياء لتمكين دين الله تبارك وتعالى وكل شيء بأدلتها ومن بين أي نقاش لإزالة الشبهات وإزالة الإيه المخالفات ومعنا يعني أدلة الكتاب والسنة ونصوص العلماء ومعنى الواقع التاريخي لهذه الحركة الإسلامية لأن العاقل الطاعف بغيره وكفانا تكرارا للتجارب الفاشلة كفانا هذا آن ليعني نعمل عملا قائما على بصيرة حتى تصل السفينة إلى شاطئ النجاة وحتى نجني ثمار الغرس يوما ما كفانا استعجالا يحول دون جني الثمار قبل أوانها كفانا هذا نستعين بالله تبارك وتعالى كده ونتق الله في أنفسنا نتجرب في البحث ونتجرب في الطلب ونفقه المسائل ويعني يؤلمني ويؤسفني ويحزنني ما أرام من بعض الشباب أو من بعض الناس هو يعني يقول أنه يريد أن تحكم شريعة الله وأن يحكم دين الله تعالى ماشي لأنه نشكك في نياته ولا في قصده ثم هو يتكلم في مسائل لو جمع لو عرضت على عمر رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر وهو لازل لم يريش بعد طيب ما أنت حكمت غير منظر الله لأن القفاوتة ما ليس لك بيع ما أنت ما أنت شفهم إيه معنى حقه في الأصول ما أنت لو فهمت صح ما شو في التخافض ده ما أنت تكلمت وقفوت ما ليس لك بيعلم وقلت على الله ما لا تعلم وهي جريمة النقراء تفوق الشركة ببين ذلك اللي هو ابن القيم رحمه الله وده ليس لك ما هيدي مشكلة خطيرة لازم نفهم ما معنى كلمة حب عشان ما ما نقعش بمالها الناس عنه في مساء ما انفعش اتكلم فيها إلا أهل الدرائم والخبر والعلم والحل والعقل فبسم الله الرحمن الرحيم قلنا افتتاح بالإيه بس جاب دي سريع عشان بس الكلام ما يفهمش بفين قطر يعني كل ما هتقبلنا جزئية سأشير إشارة ليه لأن أحيانا الكلام ممكن عبارة الناس بتفهم على غير واجهها ماشي قلنا نفتاح بالبسم الله تأسيا بالقرآن والسنة والنبي صلى الله عليه وسلم فتح رسائله التي كان يرسلها صلى الله عليه وسلم للملوك بالبسمة التي أيضا وبسم الله الرحمن الرحيم طبعا كما تعلمون الباء هنا للمصاحبة لحرف الجر والجر والمجرور متعلق بمحذوف ماشي متعلق بمحذوف لأن البسملة هنا كخبر محتاج إيه محذوف مبتدى للجملة طبعا كما تعلمون جملة اسمية تتكون من مبتدى وخبر تتكون مبتدين وخبر قدر العلماء هذا المحذوف بأنه بما يناسب الموقف وقدروه باسم والبعض قدروا بفعل مثلا باسم الله أبدا باسم الله دل فقدروا بفعل باسم الله آكل والبعض قدره باسم بسم الله بدايتي ورجح آل العلم كونه فعلا لأن الفعل يدل على التجدد يدل على على التجدد ماشي وآتوا قال هو بعد بعد بسم الله حتى لا تقدم عليه لبركة ليه اقدارا لبركتي اسم الله تبارك وتعالى تكون بسم الله أبدأ بسم الله أكتب حسب الموطن الذي تبدأ أو تبدأ عملك به بسم الله أكل بسم الله أشرب بسم الله أبدأ أقرأ إلى كريم ماشي طبعا والاسم واللفز اللي أقبالك طبعا إيه إضافة ونفذ جلال الله والعلم الأعظم والعلم الأعظم على الذات الذي لا يعني اختص به ذات الله تبارك وتعالى وكل اسم من أسماء نقره هو وصف ومطابق لهذا الاسم لأن أسماء الله الحسنة تدل على دلالات وتنقسم إلى ثلاث دلالات دلالات تضمن ودلالات مطابقة وتضمن والتزام مطابقة تطابق هذا الاسم الاسم الأعظم لله الله الرحمن هو الله عز وجل الرحيم هو الله تبارك تعالى وهكذا دي اسمه مطابقة وتضمن ان كل اسم من اسماء الله يتضمن اسماء صفة من الصفات عشان كيف يقول اسماء الله تبارك تعالى اعلام واوصاف اعلام واوصاف علم على الله عز وجل هو صفة لانها تحمل وتتضمن صفة الرحيم يتضمن صفة الرحمة، الغفور صفة المغفرة، وهكذا، والتزام ما يلزم على من صفات أخرى، من صفات أخرى. مثلا الرحيم يلزم عنه صفة أخرى، العلم، العلم بالمرحوم، لأن متعلق بالمرحومين. فهنا لابد من إيه؟ من يرحم يعلم من يرحم من لا يرحم؟ فيبقى التزام من صفة العلم، وتلتزم يلزم على صفة العلم، ويلزم على صفة القدرة. ليه؟ لان الرحيم قادر على ايصال الرحمه ما يفتح الله للناس بالرحمه فلا ممسك له يبقى القدره على ايصال رحمته إلى من يشاء أن يرحمه تبارك وتعالى واضح يبقى انا عندي كل اسم من اسماء الله تبارك وتعالى بيتضمن ايه يطابق الاسم الاعظم الله تبارك وتعالى ما قصديش الاسم الاعظم اللي هو المقصود في الحديث فيها خلاف بين العلماء كما سئلت انما قال الحي القيوم وان قال والله ودي مسألة ليس هز... ليس هز... الان وقت الكلام فيها لكن انا اسم الله والله داه العالم الأعظم على الذات الذي لا يشاركون لا ما علم أن هناك ما تسمى بأبدًا ماشى نعم وشيكون حوالا أن الشق منه أسماء لا ليتهم الباطلة ليزكلات ماشي لكن لا ما علم أن أطلق هذا لسح إلا على الرب جل وعلا عز وجل ماشي فاا والله الجلالة رفز الله في خلاف من العلماء هل هو مشتق أم ليس مشتقًا؟ والقلوب رجع لهم الله مجتاق بالمعنى المألوه من الآله أي الذي تألوه القلوب تألوه القلوب وتلوا حبا وخوفا وخشية وإخباة تطير إليه شوقا وتطير إليه شوقا فبسم الله الرحمن الرحيم طبعا الرحمن الرحيم اسماني عظيمان من اسماء الله عز وجل رقيقان يادلاني على وصف الرب تبارك وتعالى بئيه يادلاني على ساعة رحمة رب العالمين يادلاني على ساعة رحمة رب العالمين تبارك وتعالى فمسفاني رقيقان كل منهما رق من الآخر يادلاني على وصف الرب عز وجل بالرحمة ورحمة الله تبارك وتعالى واسعة مئة جزء أنزل جزءا واحدا يترحم الخلائق به حتى ترفع الدابة خدامها حتى لا تصيب وأندها فرحمة الله عز وجل واسعة. الفرق بينه وبين الرحمن أخص بالذات، الرحمن أخصه بالذات، والرحيم أكثر إيه أعم من الحسن متعلق، فيتعلق بالمرحومين والرحمن أخص بالرحمة برحمة إيه برحمة ذاتية صفة ذاتية لله تبارك وتعالى. أنت لو زي ما جاش إيه آيات مثلاً إيه بالمؤمنينه، هاه رافع الرحيم ما مش إيه رحمة، لكن ما يجي برضه عن الرب اللي أخص بالذات الرحمن فسأل به غبية. ماشي فالرحمن أخص بالذات والرحيم بليه بالمتعلقين بالمتعلقين بالرحمة وقيل طبعا الرحمة أحدوب خاص بليه في الدنيا رحيم الدنيا وأحدوماً بالآخرة الدنيا رحمة الله تصل إلى جميع الخلائق أما في الآخرة لن تكون إلا ل لعب الإيمان طيب وبين استعيم طبعاً بالله تبارك وتعالى لأننا لن نستطيع أن ننجز شيئا إلا إذا أعاننا الله عز وجل إذ لا غنى لنا عنه طرفة عين لا غنى عنه ولا عن إعانات طرفة عين ولو أوكلنا لأنفسنا لو أوكلنا الله لأنفسنا لهلكنا لو لحظة فلن تستطيع أن تنجز عملا ولا طاعة ولا عباد ولا أي شيء إلا أن يعينك الله عليه إلا أن يعينك الله به من الطاعات ومن القربات ومن ما يقربك إلى الله عز وجل حتى تستعين بالله تبارك وتعالى على هذا الشيء مما يحبه الله ويرضاه، مما يحبه الله ويرضاه، حتى شكر النعمة. لن تتمكن إذا عانك الله، حتى قال العلماء الشكر يحتاج إلى شكر. يعني إذا شكرت ربك وفقط الشكر تحتاج إلى شكر، فلا بد لك من الاستعانة في كل أمورك. تستعين بالله تبارك وتعالى لتعبده ولتطيعه ول يعني يكمل أمره. تستعين بالله لتتعلم. تستعين بالله. لتخلص وتتجرد لو لم تستعم بالله وثقت في تهذيب نفسك ولم تستطيع مجاهدتها ولا وردتك المهالك ولا وردتك المهالك وبين استعين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره كلام الحمد لله الحمد كما تعلمون هو يعني الثناء الله تبارك وتعالى بذكري تبارك وتعالى صفاته محمده هو المحمود من كل وجه هو المحمود من كل وجه وهو الذي يستحق الحمد مطلقا يحمد على ما يزدي على العباد من نعم ويحمد على كماله ويحمد في الصراء والضراء ويحمد على كمال صفاته وأسمائه تبارك وتعالى ولذلك كان الحمد أعم من الشكر من حيث السبب والشكر أخص من حيث أعم من حيث الآلة وأخص من حيث السبب إزاي؟ الحمد والثناء الله تبارك وتعالى الحمد يكون في الصراي والدراء ويكون مجرد لله على كمال تبارك وتعالى يحمد عز وجل على نعمه ويحمد على في الدراء أيضا ويحمد على كمال اسمائه وصفاته تبارك وتعالى الشكر في النعمة دون غيرها فإذا الحمد معنى من حيث السبب والشكر خاص بيد أن الحمد يكون بالقلب واللسان الحمد يكون بالقلب واللسان أما الشكر بالقلب واللسان والجوارح اعملوا آل داود شكرها وقليل من عبادي الشكور اعملوا فالشكر يكون بالقلب الاقرار من عماك الله عز وجل الاعتراف بها واللسان اقرار واعتراف مع الثناء على الله بذلك وشكره والجوارح بطاعة الله عز وجل واستخدام النعمة فيما يحبه الله ويرضاه تبارك وتعالى أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة يعني النعمة ثلاث حاجات النعمة بتعيق أنه أقر بها بقلبي والضمير المحجبة يقصد ولسان شكر بلساني وبجوارحي وبجوارحي فالشكر يقوم بالقلب واللسان والجوارح فإذا أعمل من حيث الآلة لكن أخص السبب لأنه ايه بمجرد اللي ها ومجرد اللي إيه النعمة أما الحمد أعم الحمد لله عز وجل نحمده ونستعينه ونستغفره ودائمًا السين في الفعل نستعينه نستغفره تدل على الطلب عند اللي عند جماعة لو حد نرث في الصرف هيجد سئ السين وتادي في الفعل استفعل على دية يعني طلب اللي طلب الشيء تدل على طلب الشيء استعان طلب العون استفهمه طلب أن يفهمه، ماشي استقرأه طلب منه أن يقرأ وهكذا فالاستعانة هنا أي طلب العون والمدد من الله عز وجل لأن العون والمدد لا يطلبان إلا من الله ماشي ونستغفره أي برضو يطلب المغفرة من ربه تبارك وتعالى أن يغفر له ونعوذ, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا نعم يستعيز العوذ واللجوء إلى الله تبارك وتعالى العوذ واللجوء إلى الله تبارك وتعالى فهو يلجأ ويستعيذ بالله من شرور النفس أول شيء من جملة أعداء الإنسان نفسه الأمارة نفسه التي بين جنبي نفسه وهواء والدنيا والشيطان ونسأل الله السلام لو ابتمعوا الأربع على واحد يبقى يعني مع مع عدم فقه لهذا وعدم استعاناته بالله وعدم لجوء إليه فقد هلك نسأل الله السلام والعافية فشوف يبدأ بأن يستعيز بالله من شرور النفس لخطورة أمرها خطورة أمرها وانا مش هطيل طبعا خداي يبقى درس تالي بنتكلم عن النفس او نتكلم عن القلب وانا اقول واؤكد واكرر ان انا احوش ما يكون للكلام في هذه المسائل حتى تزكى النفوس ونزكى من اصول الدعوة التزكية حتى تذكر النفوس. لا سيما في أيام الفات، لأن أيام الشدة يعني إلا مرحم مرحم الله. الكثير به يغنى سويول يعني ولا يتوقف عن عمل ده. يعني كل واحدة ويتتميز الصفوف من يفرط ومن كذا وكذا ده معلوم لو أنتوا ناس عصرة يتأكل. أما في أيام الفات ما تجد الإيه؟ الفات تظهر على حقيقتها. حب الرئاسة وحب الظهور والرياء واتباع الهوى. والأمراض بقى الفتاكة ما هي بقى العملية هيه يظن البعض اللي ده مغنم بيتأسر أبدا والله من من حكم الله ومن سنالية في خلقي انه فتحه طاره شاد ليميذ الخبيث من الطيف وتحدث الغربلة واسأل الله ان يرزقنا ياكم الصدق معه لان للأسف كل مرة كل اختبار بيبقى النتيجة بتميقى أليمة جدا أليمة تيجي تسترجع كده كم واحد من اللي كانوا بكت ألاف في أي مكان وديجي بعد ما تيجي الشدة قليل خالص فنسألة ثبات لنا ولاكم. عشان كده نركز على يعني ألفة نظرك ألفة نظرك لأن في جزئية مسألة أنك أنت تقول لي نفسا عايزة تزكى وتهذب و... وعايز نفسي تر... أنت اللي هتجاهد نفسك ايوه انت محتاج من يلفت نظرك ويشخص لك الداء ويبين لك الدواء طبيب والمريض الطبيب بيروح مع المريض يدي كل شويه العلاج ابدا من اللي بحرص على أخذ الدواء هو بيحدد له المرض ويبين له الايه ويكتب له الدواء وهو الذي يهتم بايه بأخذ دوائي هو نفس الكلام انت لازم ايه والذين جهادوا فينا الهديا لنا هم سبولنا يبقى لازم تتعب مع نفسك نجتهد على هذه النفس توذبها وتطبيطها ليه؟ انت انتركت الحد لنفسك على الغارب وجاريت اهوائها وأطلقت العنان لامراضها وافاتها انت الخاسر الوحيد حش لا يخسر ربنا ربنا غنيون عنا جميعا غنيون بذاتي سبحانه جل ثانا وتعالى شاء ودين الله سينصره الله ويغرز غرصا يستخدمه في طاعته ماشي. وكل واحد هيأتي ربه فردا وهتقل القبرك بمفردك وحسابك يبقى على الله بناء على صحيفتك والرب لا تخفى عليه خافه وحكم من حد. والجزاء عنده من جنس العمل فأنت الخسران هتسيب نفسك من غير ما تربيها من غير ما تقف معاها من غير ما تضبطها من غير ما تتجرد لله تبارك وتعالى إيه أنت اللي تدفع التامن محدش تقني. انت اللي تخسر فعشان كده دي معركة نجاح. مثال الجنة ونار. يبقى لا بد من أن نجتهد في مجاهدة نفوسنا وضبطها على شرع الله ومن صفى صفى لها. ومن صفى صفى لها. انتبه. وإذا دروس رسول عقيدة بنتكلم احنا, احنا نطعمها بالكلام في المسائل دي. ليه؟ لأن البعض يتخيل ان التوحيد والعقيدة مضرد مسائل نحفظها والرداذ لا دي دي لازم تصنع منا صناعة جديدة التوحيد يصنعنا صناعة العقيدة الصحيحة التي أخرجت لنا الجيل الذي غير منار الأرض العقيدة الصحيحة هي التي تفرز عبدا حققا عبودية ظاهرا وباطنا وراقب ربه في السر والعلم العقيدة الصحيحة إذا ربي الناس عليها هلت مشاكل الأمة وعادت السيادتها وريادتها وإلى عزها مرة أخرى فبس كيف إذا تشربوا التوحيد والعطية صار, صار, صار, صار المعتقد الصافي في دمائهم في قلوبهم ملأ أرك أركان القلب وصار في الدم وصنع منه صناعة جديدة باخرج عدل وقافل منضبطا يهمه أن يرضي ربه عز وجل انتبه مش مجرد ان اسالهم ومفيش لا مذاكره الشيخ حبص حكمي لما بيكلم عن عن الشروط السابعة في ليله ليله الله بيقول لك انك انت ليس المطلوب مجرد حفظها ايوه حفظها مطلوب ودراستنا مطلوب وحفظ العقيده الطحاويه متنا ودراسه الشرح مطلوب وبيان المسائل وعن عشان عشان انت لانك انت هتروح حقل الدعوه فلا بد يكون انك انت قادر على ايه على اظهار الحق وايه وضحد الباطل وبيان الخلق وبيان الحق ويتقدر على بيان الحق الخ... للخلق ولكن ليس هذا هو مطلوب فقط ليه؟ ده الصمر العظمى له ان ده يبقى يتحول معك يصنع منك صناعة جديدة يعطي عبد موحد عقيداته صحيحة اسلم وجهه وقلبه لله تقول له قال لك رسوله ده شرع ربنا ودائما ايمن ايه يتقي ربه في الجلوة والقلوة في السر والعلن مش أمام الناس يتقمص أو يبحث عنه مش عارف كده وما يخذ خلب ربي بأرزه بالعزاء وسينفضح يوما ما ما هو إذا صار العبد سريرة إيه ها زي بقولشي خساب نتيمية أخرج الله يوما ما على ثلاثات لسان وصفحات وجهه فيعني في إيه لازم تعرف حجمك من والإيمان بالأسماء والصفتة إيه وكمان الرب عز وجل إيه ولا تقف عليك خفية ايه معنى الكلام ده ما شيء المكانشي يورث يورثك المراقبة دائما لله تبارك وتعالى فانتبه فشرور النفس أمر خطير نفس بها ما بيه من الشرور رب العجل أخبرنا عن الإنسان أنه يقول قياه ظلوما جهونا لأصب الظلم الجاه فيحتاج إلى عدل كما يقول شيخ السلام علينا رحمه الله يدفع به ظلمة وعلم يدفع به جهلة عدل يدفع به ظلمه وذي من ظلوم متعدي مندفع ظلوم جهول فعشان يتخلص من الظلم والجهل يحتاج ليه لعدل وإنصاف يدفع به ظلمه ويحتاج إلى علم وعلم نافع يورس العمل يدفع ايه؟ به جهله، فالنفس مليئة فيها ما فيها من الشرور لن يعينك على هذا عدل رب لازم تفتقر افتقار تام لله طوالك عزاه ما عندك افتقار تام لله يع... ما تنجز اي عمل في الخيرات وفي الطاعات الا بافتقارك التام بين يدي الله ولذلك الافتقار الى الله لب العبودية لب العبودية انك تفتقر افتقار تام لله نحن قوم ضعاف لا حول لنا ولا قوه الحول والطول والقوة بيد الله عز وجل فلابد أن نفتقر إلى الله فنعوذ به من شرور أنفسنا حتى يبصرنا بها ويعيننا على إصلاحها ويمكننا من ذلك وإلا فهتتخبط ظلنا لكي تحسن صنعها نسأل الله السلام والعافية فنعوذ بالله من شرور أنفسنا مبنسبة الاستعازة طبعا ومن سيئات عمال سيئات العمل نعوذ بالله وإيكم من سيئات العمل لا سيئات العمل الكثير إيه منه عمل في أصلي واصفي سيئ يعني عمل مخالف وأعظمه الشرك ثم البدعة ثم المعصية ثم ثم الآخر السبع حاجات اللي ذكرهم الإمام بن القيم ما يشير في العقبات أو مداخل إيه العرقيل العراقيل هي مداخل الشيطان يدخل على العباد إما بالشرك إما بالبدعة والعجيب ان الشائماء ابن قاموا لك في زماننا لم يعني قل من يسلم من هزين خبر اذا كان في زمانه زماننا قل من يسلم من هزين مال في هزمانتنا او المعصية للكبائر ماشي او اللي اقبالك اللي وقوع في المكرهات وترك المستحبات او انك ايه تقدم العمل الفاضل المفضول على العمل الفاضل توسع في المباحات ثم تقديم العمل الفاضل على الموضوع لا ادري يعني لا حضرنا لكن انظر العمل المفضول على العمل انتبه دي مسألة خطيره من داخله والتوسع في المباحات لان بعض اخوانك بيتكلموا وهزك يقول لك انت طب يا اخي كون من الحره ماشي احنا لكن التوسع في المباح ما دخل من مداخل الشيطان إذا عجز في اللي فات في إنك تقدم عمل فاضل على عمل مفضول مدخل من مداخل الشيطان عمل مفضول على عمل فاضل مع أن الانتين طاعة بس في فرق بين طاعة الوقت ده دي أحب الطاعات إلى الله عز وجل أن يُعبَد بطاعة الوقت أحب الطاعات إلى الله تبارك وتعالى وقت الدرس وقت الدرس وقت الغذان وقت الغذان وقت الصلاة وقت الصلاة ده وقت فتح لهم باب وفرصة معينة إنهم يتعلموا رب الناس طيب استعجلوا وجابوا حاجة بقى دمش بسكتب وكتبها ممنوعة فاتبالك انت زاي ضيعوا الفرصة من ايديهم صرف الهم لطاعة الوقت الحاضر ومن اتى بالمقدور عليه يسر الله لو المعجوز عنه فما تضيعش الفرصة لما نربي الناس ونعلم الناس ويربى الجيل تربيع قائدية صحيحة بعون الله تبارك وتعالى يا جيل التمكين والوال اللي احنا عاجزين عنها الآن ثلاثه يسرت ليه استوفيت شروطها وانتفت موانعه بنحتاج الى فقه في الطريق عشان تميز بين الايه بين عمل واحيانا يكون العمل المفضول يقدم على الفضل بس دي في اوقات معينة كما بيذكر عبد الرحمن عبد الرحمن سعد غير العلماء لان لمولبات اخرى وخارجيه لاشياء تعفوا تجعلوا ضاعت الوقت فيه قدم يعني ممكن توا فرد بس في حاجة فيها سون بس ده وقتها دلوقتي تقدم يعني وقتها دلوقتي في بالك الزين ليه شروط أخرى ملبوساتني طبعا أنا بس بل في تناقض ومسائلة أشياء عذرا وسطرت فيها ابتداء عشان إيه أنا أعلم الحاجة المس مثل ذي فأضع لك النقاط على الحروف عشان إيه ننتبه ننتبه حتى نواصل سيرنا إلى الله تبارك وتعالى نور حد نور فسيات العمل العمل وكلمة سيء في أصله ووصفه لأنه عمل مخالف وممكن يبقى العمل سيء أصله مشروع ووصفه غير مشروع يبقى دخل في البدعة يا برضو عمل سيء وممكن يبقى عمل صالح في ظاهره بس فقد شرط الإخلاص برضو عمل سيء وسيء جدا حتى إن صاحبه يأتي يوم القيامة يجدوها بقى منثورة الرجال يأتون بحسنات كجبال تهامة تجي يوم القيامة تقديمنا إلى ما عاملوا العمل فجعلناه هباء منثورة ليه؟ كانت لغير الله كانت لغير الله أحب أن نرى مكانه أحب أن يشار إليه وإنتوا عارفين الحديث في الكلامة عن الرجل قتل قتالا وإخبالك واستبسل بصورة لكن الناس الله العفو عافية النبي صلى الله عليه وسلم كله في النار مع أن العمل في ضائري عجيب قاتل قادر القبر المقتلع عظيمه هم كانوا عمال يعمل ويروح ويجي قداسه لله ده دي بس الله سبحانه وتعالى عارف فيها فلازم تراجع عشان سيئات العمل استعاذ بالله من سيئات العمل شرور النفس وسيئات العمل طب وانا بعد ما اتعب وعمالي دايما يقربليش من ربنا وما يدخلنيش الجنه ايه اللي عملته ما فعلت شيئا بل يعني ادى لان كانت لغير الله ويذكر علماء شبه اللي بيعمل عمال فارياء ومشفيش صدق بايه شبهه هم ايه راجل يأكل السوق ومعه سره بس مليان احجار وظلط يراه الرأي من بعيد كده بقى الجيب كبير كيولا ايه طبعا بقى ممكن جماعة من ايه من ومالحرامية تابعوه خدت بالك عشان واحد يقطع جيبه بسرعة ويسرقه وبعد كده يعرف انك اتعمل ايه خيبان فيأتي الى التاجر يأخ فتضرب في وجهه أو حتى مش كده عملة مزيفة ظاهرها الفلوس وتأدي إلى سجنه عملة مزيفة عملة زعيفة مش سليمة كانت بالك؟ هو نفس الكلام أعمال منعمل أعمال كتير والناس تنظر إليه ويكاد يقبطون أم وهو أعماله نص الله العفو والعافية عارية عن الإخلاص وعن التجرد يبدأ عمل سيء والعمل صالح ما العمل الصالح شرطان شرط الإخلاص لابد فيه من شرطين شرط الإخلاص وشرط الليه المتابعة كما قال قام قال فضل بن عياب أخلصه وأصوبه أخلصه أن يكون خالصا لله أصوبه أن يكون إيه على السنة موافق شرط قبول السعي كما يقول حفظ حكم أن يجتمع في إنصابه وإخلاص مع لله رب العرش لا سواه موافقا للشرع الذي ارتضاه الله لا يعبد إلا الله ولا يعبد إلا بما شرع عشان يبقى عملك إيه مقبول نسأل الله رزوكنا إياكم قبول العمل والعمل الصالح فشوف يستعز بالله من شرور النفس ومن سيئات العمل وبهذه المناسبة وضيف برضه معلومة سريعة إن الاستعادة زي ما لو يقول ابن الكسير يقول كلام جميل حفظ ابن الكسير يقول لك إيه يقول لك في ثلاث مواطن في القرآن ذكر الله عز وجل كيفية التعامل مع العدو الجني والشيطان والعدو الإنسي صورة العراف خز العراف وامر بالعرف وعرف عن الجاهلين صورة المؤمنون من يذكر نفس المؤمنون ادفع باللتي أحسن السياء ماشي الأخي الآيات صورة فصلت ها هيا من الشيطان فاستعز بعدها على طوله قبلها الكلام عن العدو يقولك العدو الإنسي أمرك بملاطفته أمرك بملاطفته تحسن إليه طبعا نقول الكلام لك إحنا في الدعوة واحد إيه أنت بتكلمه عمل يشتم ويشتغ هدم الروعة تحمل لطفه ليه هو مسكين وسائل إعلام عملت شوى وتكذب وتفتري زي المتاهات بتاعي رفضينوا عاملوا اتكلموا على السفتات تمانتوا بتقولوا السفتات وديمقراطية الشعب اختار نا. ايه اللي مزعالكم ايه اللي مزعالكم صنم عاجوة صنم العاجوة بقى خدت بالك ولسه البقية ترد لأ ومكان مش عارف في شحن دي. وبعدين والناس اجبوا لا حصل كلام اكذيب بقى وتلفقات ما هو ما جايش على الهوة خدت بالك انت ازاي وقص على وهنا شوفهم ده كتير في الام اللي جاي خدت بصفة فالمسال في العملية بقى تشوين فالمسلم العادي اللي تتكلم معاه مسكين وسائل إعلام مضللة ومشوهة وحملة تفتالي له هذا الإسلام ده عايزين يحكموا ويطعوا دينا ويعملوا فينا ويساوهم وده كله أكذيب والله الإسلام رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والله البشرية الحائرة الحائرة التائرة هذه لا مخرج لا إلا في شريعة الإسلام. وشبهات كتير تطرح عليه، وكذا وكذا في عملك وشد وكلام بعصبي لازم تحتمل، تلطافه وتلاينه هو الرب عز وجل شاء علنا هذا ملطافة طل، أهيبه ولي حمين، وملقاي الذين إيه صبروا لازم الصبر، العدو الجني بقى حسمها زي بقول شو كله أمرك بالاستعاذة. فاستعج بالله خذ العمر وأعطي عن إخبارك ويبقى بليه وبرده من نزل الخبر الشيطان بالله التلاتة أمرك بالإسلام لأن الشيطان لا يرضى إلا أن يدخلك في دائرة الكفر والعذو بالله لن يرضى إلا أن يدمرك ما بيقفش عند حاجة ولن ينجيك من شره إلا الرب عز وجل فليس لك إلا أن تلوذ بالله وتستعيذ به وتلجاه إليه فهو الذي سينجيك من مكره وكيف أما العدو الإنسي مناطفة ومعملة حسنة ينقلب من عدو إلى ولي حميد فسيادة عمالنا من يهدي الله فلا مضي له ومن يضلل فلا هادي له نعم يهدي الله يليل التوفق والإلهام فلا مضل له وحتى هيجي هنا بعد شوية من الشيخ الشيخ الشيخ بوله هتجي اليوم تحاول كه نعتق نقول بتحاول معتقدين بتوفيق الله لي توفيق الله ما يدري التوفيق إلا من وفق الله عز وجل لذا المعتقد لن تصل إليه يبقى التوفيق من إين من الله عز وجل بتوفيق الله فما يادي الله ومن يوفقه يشرح صدره للهداية فلا مضل له وما يضله الله تبارك وتعالى و... و... الله هنا الله عدل تبارك وتعالى الله عدل وعز آه... وجل يعلم من يستحق الهداية من لا يستحقها لأنك لأن... لأن جت... أنت لو جيت نظر نظرة عشان... أنا ديها أسبقها بس سريعا عشان اللي جاي الكلام في القدر تجد عجبا تجد من حاد عن الطريق لا يحب أن يسمع صح؟ تيجي تيكلا مش عايز ده ما طلبك الهداية بصدق صح؟ تعرف ساعتها عاد رب العالمين هل يستوي هذا بمن يقف على عتبة الرب عز وجل وهيدعو ليلة النهار أن يهديه وأن يشرح صدره ها؟ ده لم يطلبها بل أرخص شيء لديه الهداية لو قلت له مثلا لمن دول في وظائف تبقى تمسك وظيفة تروح وظيفة مثلا في البترول ولا ما حتى في أي وظيفة مش ما. ولا الهداية يقول لك ربنا يجينا بعدين شوف اللباس دي خدت بالك داخل كذا اللي لا عصد بعض بعد يعترض يقول لك لا الله عز وجل أعلم بمن يستحق ومن لا يستحق عز وجل ولذلك لما دخل هجيلكم هنا الصاحب ابن عـالـ صاحب نعبيد كان قاعد عنده مين؟ كان قاعد عنده أبو صحق أبو صحق الإسرائيل يلقب بالأستاذ ودخل الجبائي من أكبر المعتزلة اللي بينفوا أبو اللي بيمفه فعل اللي أبو اللي رب اللي فعل اللي الشر لا يخلقه ولا يريده وكذا كذا آخره هاي الكلام حتى وتعرف تعرف تناقض هذه العقيدة الفاسدة وليه إنهم قدرية مجهوس الأمم الأسود كده خلق مع الله. فهو ما دخل طبعا بص عليه ليه طبعا ايه يا ابو صحاق السورييني فهو يفعل ما من تنزه عن الفحشاء ده كفاهمه يعني يقص التنزه عن ايه عن خلق الشر والمعاصي وكذا فرد قائلا سبحان من لا يقع في ملكه الا ما يشاء فدك طبعا اوارد ربنا ان يعصى هيبدأ بيفصح واحدة بواحدة فرد الشيخ الايه او يعصى ربنا قهرا لما ما اهل السنه كانوا جاهزين ما لازم نتعلق وما تستعجلوش على نفسكم الحكايه يعني بعض الاخوه يبقى عايز يقول لك اكتب لا اتعلم الاول قبل ما تكتب أي حاجة عشان تف... ربنا ينفع بيك وتفهم طلع في له جنيه فقال او يرضى فقال او يعصى ربنا قهرا مستحاله مستحاله ده شوف لما يعني أغضب مثلا وقيل إن بن قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ده هو القاهر والقهام فذكر له أرأيت إن ساقني إلى الرداء ومنعني الهدى أحسن إلي أم لين قال إن منعك ما هو لك كان حق واجب فقد أساء ومال العبادة على الله حق واجب وإما نعك ما هو له فالله يهدي من يشاء فبهد ويف خلاص ما فيش تكميل فبهد ويهدي من يشاء يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل ما شاء واخذنا ابتالي عدله عدلة انت ما طلبتش وما تستحقش كثب لك زي لأن التعامل مع العباد دائر بين فضله وعدله فضله وإيه وعدله فنسأل الله أن يعاملنا بفضله لا بعدله ماشي وما يضل فلا هذه له قلت هذه ذات توفيق والإلهام ها سأكلم فاب الترتيبين هنخش هنطوى خالص المراتب اللي ده أربعة هنا عامة هنا خاصة هداية عامة وهداية خاصة وهدايا وهداية الدلال والبيان وهداية عامة وهداية الدلال والبيان وهداية التوفيق والإلهام وهداية للجنة والنهار هداية عامة إن ربنا تبارك وتعالى هيأ كل مخلوق لما لمعرفة ما ينفعه وما يضره وهكذا والتفصيل بقى بشاعة عسن دي أمرة مرات كده نأخذ درس كده زي رقائق نتكلم فيه وهداية هداية الدلال والبيان اللي هي بيان الحق للخلق بيان الحق إيه اللي هي الدعوة أفضل يقوم بين الرّب والرسل ويدع الرسل ثم الرسل وأدعى الرسل والله يدعو إلى دار السلام ويهدي ما يشاء يدعو دار السلام لذا الدلالة وبيان يهدي ما يشاء لذا التوفيق والهبة والرسل بالدعوة إلى الله يتبرك تعالى والبيان ويدع الرسل دلال وبيان يعني, يعني يدل الناس على الحق دل الكذاب د الدين د العقيدة الصحيحة د الكتاب كذا لكن الناس تستجيب مش بيضهم دي التوفق والإلهام دي الدلالة والإيه والبيان ودي اللي رب قال له والسلام لا تهدي إلى صراط لا المس... تهدي إلى صراط المستقيم بلا من التوقيت بلا من إيه آه يعني تدل الناس على الصراط المستقيم مش هتفكر في تعارض لا ما فيش تعارض فأي أخر قال له إنك لا تهدي من أحببك بلا النافية يا رزف عم يا أبي طاني إيه الفرق لتهدي بلا من التوقيت إهداة الدلالة والبيان يا فيها. فيه إليه التوفيق والإلهام لا أملك إلا رب العالمين لا ملك مقربا لنبيه المرسل ويا شرح الصدر لقبول الحق ودي المقصود في في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب جبرايل وميكايل وصرفيل عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض أنت حضر عليك فكرة مختلفة ديني المختلفة في الحق بإذنك إنك تادي من تشاء إلى صلاة المستقيم دي ذاتي ليه التوفيق والإلهام وإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل ربه من الليل هذا النوع فما بالك بأمثالنا لابد أن تلاحى في طلبه وده قسمان إذا التفلق الهام دي إيه قسمان هداية إلى الطريق في الطريق هداف إلى الطريق ليت الواحد خطب خطب عجبتك أنت كنت مش ملتزم بعيد عن دائرة الاتزام أو السن أو فأعجبتك خطبة جمعة أو سمعت كلمة لشيخ في التلفاز أو واحد كلمت كلمتين أو حصل معك موقف إيه؟, ايه يعني وقفت مع نفسك وقفة وأطلقت لحياتك وقصرت الثوبة واتبعت بدأت أول, أول قلب على ايه دي دائل الطريق خلصنا كده لا ما خلصنا جدا ده بدأ ده كده المشوار بدأ هداية في الطريق تفاصيل الطريق الموصلة إلى الله حتى تسلم يعني تسلم يعني يخرج اخر نفس على التوحيد والسنة ما حصلش هلكت يبقى انت محتاج تفاصيل الطريق ويلا مش هطيل الصريق زي بالظبط انا خالق من الفيوم وماشي طبعا ايه رايح مصر ما عندش تفاصيل الطريق رحت داخل في اي جهة عالدائري توت دخلت من الدائري طريق مصر الاسيوت على الصعيد سارت مشرقة واسرته انا نيتي ايه؟ لقيت نفسي في المنيا يا جماعة فدي المنيا ده انا عايز مصر واخبط كف على كف واشتغل صح بس ايه ما كنتش عارف الطريق صح وصلت اغنى اغنى اغنى اغنى, أغنى عنك طلب ل... ل... ل... ل... اراده الغاية اغنت عنك ها ليه في جزء ناقص كبير الهداه في الطريق تفاصيل الطريق والتوفيق فممكن قيل صاحة وكذا وقاب له واحد دماغه ضربه كفر بيعمل ما نظرش بالجال في التوحيد كذا لا كذا وفي كذا وفي كذا وفي وفيه كذا أبا. بقى صاحب بدعة ساب المسجد وصاب الصلاة وما عصليش مع الناس وكفر الناس وفتحت معه ناس الله العفو العفوية ده كيفة أبلح خلت بقى لك ونزل الكرة السلف ايه من فضل الله تبارك وتعالى على الشاب إذا نسك ولا عشبي إذا أسلم أو الكبير إذا أسلم أن يهديه الله إلى صاحب سنة، شني يأخذ بيدك بيدك أن تحتاج إلى تفاصيل وإهداء في الطريق. ماشي في المقصود هنا هذهات اللي التوافق اللي والإلهاء شرح الصدور لقبول اللي قبول الحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. طبعا الشهادتين شهادة لا إله إلا الله وهيكي الكلام عن مرتبة الشهادة أنا مش عايز أسبق الكلام أشهد بذلك بقلبي وأقر بذلك بلساني وتنصاع وتزعي لذلك جوارحي أنه لا إله إلا الله ودي طبعا الشهادة سبيل النجاح سبيل الفوز والسعادة هي العروة الوفقة وهي كلمة الطيبة التي أصبوها ثابت وفرها في السماء وهي دعوة الحق وهي الكلمة التي جعلها إبراهيم في عقبي شهادة وغير ذلك من فضائلها هي مدخل العبد إلى الإسلام سعادته تبدأ بنطقها وبأن يختم حياته بها من كان أقول إليه لله دخل الجنة هي الفارقة بينها آل هذه كلمة السعادة والفوز والنجاة وهي كما ترى تدور حوله أو تتكون من نفي وإذبات نفي الألوية عن كل ما سوى الله وإذباتها للرب الحق تبارك وتعالى لأنه لابد من نفي وإذبات لابد إخران الحق للرب والبراء مما يخالف ذلك فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله من كفر أن بالطاغوت وإيمان بالله لا إله إلا الله نفي في الأول ثم إذبات سيدنا بلال عليه السلام يتبرأ من ألهتهم مما تعبدون إلا الله ثم يثبت له التوحيد لربه جل وعلا بعد أن يتبرأ من ألهتهم الباطلة، ماشي فهي تدور حول أركان ونفخ وإيه وإثبات براءة من كل ما يعبد من دون الله وإخلاص الدين لله تبارك وتعالى. هذا حد يخشط ما نسولق الخصيم <سؤال> لا تنسى أن في أخ يعني أصيب فيدعون له محمد صلاح ربنا يشفع فيه لا تنسوا الدعاء له إن شاء الله <سؤال> لا تنسوا الدعاء له واصل يعني يا جماعة ولا ايه لا ما هو ما حدش يفطر وما فيش حد يفطر Minulla oli hyvä أربعة أربعة أربعة سألوه عندي كيف المقام سألوه كيف لا لا عندي عشان رجيم يعني لا وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله شهادتين طبعا شهادتان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيرة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من العباد الدعاء ومن الله عزّ الثناء عليه عليه في الملائكة الأعلى كما قال أبو ع... أبو العليل وآله لها معنيان معنى خاص لما قال النبي قال بيته معنى عام لكل من ايه من انتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من آمن به ومن دخل أمته وصحبه الصحب الكرام الله جمع طبعا صحابيه واتبع بالنبي ثم مات على ايه مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة وطبعا هنا آله وصحبه طالما ما ذكرش من اتبعاه أو كذا فيبقى المقصود بال المعنى العام ويكون الصعب هنا ذكر الخاص بعد بعد العام وسلم تسليما كثيرا أما بعده فإنه لما كان هيقول بقى شيخ مقدمته في أساس الكلام اللي هو العز لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم اذ شرف العلم بشرف المعلوم ولما كان علم واصل الدين العلماء يقسمون منهم من يقسم الدين إلى أصول وفروع يقصد بالأصول العقيدة والفروع العمليات ماشي و... وده مصطلح يدور على سينة كسينة أهل العلم ابن تيمية لما أنكر, أنكر ما يبنى على المصطلح على التقسيم وإن كان طبعًا أقر أنكر أن نقسم إن الدين إلى أصول لا يعذر فيها وفروعه يعذر فيها فقال هذا الكلام كلام خطأ ليه لأن هناك من الأصول الدين العقائد مسائل مختلف فيها بسيطة مسائل كل المسائل ما فيش خلاف فيها لكن في بعض المسائل زي هرار النبي ربه دي من الأصول بدل الفروع من أصول ومختلف فيها من الصحابة قلت لك بعض مسائل التفضيل وهكذا فقال وليس فيها ايه؟ تكفير ولا, ولا تضليل ولا تبديع بلا خلاف وهناك من الأمور العملية ما حدث فيها خلاف في كفر تاريكها زي الصلاة أو الممني الأربعة مثلا عند البعض من ايه؟ من سلف الأم مع أنه دي أمور عملية فاعترض وقال أن التقسيم ده أصله كان المعتزلة في هذا التقسيم لكنه ده درج عليه كثير من العلماء النقص بالأصول العقائد لكن العرف السلف والحديث الحديث كانوا يعبرون إيه تعبير أعم من ذلك يعبر بالاعتقاد أو يعبر بالتوحيد زي مثلا من خذاء من مصنف كتاب التوحيد أو الإيمان زي ابن منذر مصنف كتاب الإيمان أو بالسنة زي محمد بن عبد الله بن محمد مصنف كتاب السنة ختبرك وخيره أو يعبر عنه بالشريعة زي الإمام الأجر اللي مصنف عنه بالإيه بالشريعة إلى آخره ويقصد بكل هذا العقائد فالشاهد طبعا بعيد عننا حتى لو عندنا مسألة إنه يقصد أصل الدين والإيه هنا في هذا الموطن يقصد به لإيه وصول الدين إلى العقائد لعلم العقيدة فيقول هذا العلم أشرف إيه العلوم وأجل لماذا يذكر كلمة هي في الأصل بحليفة إنه شرف العلم شرف المعلوم شرف العلم بشرف المعلوم إزاي كل علم يستمد شرفه وعلو شأنه من المعلوم الذي يدور حوله يعني مثلا الطب البشري ما السواج بالطب البيطري مش مش تقيل من شأن الطب البيطري لا بس ده بدور حول الإنسان وهو أكرم وده ليه لكن لكن ده مويم وده, وده مهم وده كل فروض كفايات على المسلمين لكن أنا بتكلم بس كأيه تقرب لك الأمر طيب علم التوحيد والعقائد تدور مباحثه حول معرفة رب العالمين وحقوقه تبارك على اسمه وصفاته فهل يدانيه علم في الشرف استحاله فنبقى أشرف العلوم وأجلوه على الإطلاع وهو الفقه الأكبر وذلك أبو حنيفة لما كتب كتاب سمى إيه في العقيدة سموه الفقه الأكبر ليه ما كانش لسه تقسيم الفقه بعد كده لو مصطلح العلماء والفقه في الدين يبقى الدين كله عقيدة وشريعة وأعظم ذلك العقيدة يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما دعونا ابن عباس اللهم وفقهوا في الدين مش معناها لعلموا الفقل دون العقائد لا في الدين بمراتبه الإسلام والإيمان بأركانه الستد العقيدة والإحسان النبي صلى الله عليه وسلم ما زالك كله دينا قال هذا جبريل يعلمكم دينكم فانظر ف. العقيدة هي أصل الدين واساسه وهي أشرف العلوم وأجلها لماذا لأن شرف العلم بشرف المعلوم.